اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول فتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن namal müminlulardılar. İsa zikir Allahu ve jilat kulubu them. Vıda tuliye عليهم ayatuh zaddet them imanu. Vıla Rabbim yetokonu. Al ladin yuqimun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 بدكم بألف مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتقم إن به قلوبكم وما نصوا إلا من عند الله إن الله عزيز إذ يغشكم نعاس أمنة Yunuzel alaykum min al-ı sema, İlliyutahirakum, liyutahirakum bhi, ve وَنَيُذْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُنْقِذُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَانْقَلَعَ الْأَعْنَاقُ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذانك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذانكم فذوقوه وان للكافرين عذابا نا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين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 وَمَا أُواهُ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 مُوهِنَ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أيها ولذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر عند الله الصّم. البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالوا وهم عرضون يا الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحيك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون والتقو فتن لا تصيب النذين ظلموا منكم خاص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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتقولوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا ان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 I don't think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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون إن أولياءه يقولون ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن حاف فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فعلموا ان الله مولاكم نعمه المولى ونعما النصير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 إنا آمنو إذا لقيتم فئة فثبتوا فثبتوا الله كثيرا لعلكم تفنيحون وأطيع الله ورسوله ولا تنزعف تفشل وتذهب ريحكم واصبر إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا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 آتِ فِئَتَانِكَ صَعْلَى عَقِبَيْنِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنّ اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرغ ها اولاء غرغ ها اولائ كَلَّ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ إذ إذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا تَرَفََّّ الَّْذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَأَدْبَارَهُمْ عَذَابَ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 اذ ذلك بان الله لم يكن غير النعمه انعمها على قوم حتى يضيعوا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدب ال فرعون والذين من قبلهم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 ilayhim ala sawa'a ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استقطعتم من قوه ومن رباط الخيل توهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من جنورهم لا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 يُقَلُّ لِمَن فِي أَجْدَاكُم مِنَ الْأَسْرَارِ مِنَ الْأَسْرَاءِ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا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 nâcin âwâ wa naṣr كَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَادُ في فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ Allah bikulmi şey inâlim.